الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن سنبدأ اليوم بالكتاب الأول من مباحث الفقه وكتاب الطهارة. وقبل أن نبدأ في موضوعات الكتاب، لنا أن نتكلم على معنى الكتاب ومعنى بالكتاب مباحث وكتاب وقبل الكتاب بد الكتاب الأول ألواء اليوم الفقه الطهارة موضوعات لا الطهارة على في ل أ ن ك ل م ة الكتاب ستتكرر معنا في كل موضوع من المواضيع كتاب ا ل ط ه ا ر ة وكتاب ا ل ص ل ا ة وكتاب الزكاه وكتاب الحج ك ت ا ب البيوع ك ت ا ب ا ل أ ن ك ح ة وهكذا فلا بد لنا أ ن نعرف معنى ك ل م ة كتاب حتى لا نكرر الكلام عليها في الكتب ا ل ق ا د م ة كما تكلمنا على معنى البسمله و ا ل ح م د ل ة مما يمر مع ا ل إ ن س ا ن في كل م ن اولا س ب ة أ ب ا ل ن س ب ة لاعراب هذه ا ل ك ل م ة كتاب ا ل ط ه ا ر ة أ و كتاب الصلاه أ و ما شابه هذا فيمكننا أ ن نعرب الكتاب مبتدا وخبره محذوف تقديره كتاب ا ل ط ه ا ر ة هذا مكانه و إ م ا أ ن يكون خبرا لمبتدا محذوف تقديره هذا كتاب ا ل ط ه ا ر ة ه ذ ا إ ذ ا ق ر أ ن ا الكتاب بالركب ويجوز لنا أ ن ن ق ر أ ه بالنصب كتاب ا ل ط ه ا ر ة ويكون مفعولا به ل ف ع ل محذوف تقديره ا ق ر أ كتاب ا ل ط ه ا ر ة او ما شابه هذا من الافعال التي يقدرها الانسان وهناك وجوا ولكنه الوجوه قراءته هذه لانه ما عهد ان رابع بالجر اضعف ما الجر العامل في يحذف في ويقال ب ى عمله م و أ و ج الثلاثة التي ذ كتب ر يقدر يريد قرأناه بالرفع خبرا ن يمكن للإنسان أن كما يريد. إذا قرأناه بالرفع إما أن يكون ا ا صالحة كما إذا إما ه فصحيحة م ب د أ محذوف وإما م يكون أن ت د الانسان قرأ ب ا ن به بفعل والكتاب ا الضم والجمع ومنه قولهم تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا ويقالوا ا ه ومنه قولهم ل بنو ن تكتبت كتب الإنسان اذا خط بالقلم ورسم الكلمات وذلك لاجتماع الحروف بعضها إ ل ى بعض و الكلمات ج ت م ا ا ع بعضها إلى بعض و أ م الى ب ا ن لمعناه من س اسم ب ة لجملة الاصطلاح الأحكام общемل ل ع فهو في ي أ ب و وفصول و ا ب ف ر ع ومثائل لمجموعة أبواب وفصول وفروع تسم لجملة من الأحكام من الأحكام يجتمل على أبواب وفصول ومثائل غالبا الكتاب غالبا على وفي بعض الحالات يعبر عن الكتاب بالباب وأما أول أبواب وفصول وفرور ومساهم يوجد الكتاب ولا يوجد فيه شيء إلا موضوع واحد وقد لأن الأحكام للتقسيم اسم جملة من يجتمل الباب فبالنسبة الكتاب الباب الكتاب غالبا هذا الكتاب إلا الكتاب بالباب على يعبر فيه عن قد شيء يديه شيء أ م ا الباب الذي هو في ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة وراء الكتاب معناه في اللغة الباب ل ل غ ة ا هو ف ر ج ة في ساتر ت ت و ص ل بها من داخل إ ل ى خارج ومن خارج إ ل ى داخل معناه اللغوي و أ م اسم معناه الاصطلاح في ل ج م ل ة من ا ل أ ح ك ا م يحتمل على فصول وفروع ومسائل غالبه وقد يوجد الباب ولا يوجد ي الباب ف لا فصل ولا وأما الفصل فهو في اللغة الحاجز وأما فرع فهو في بين الشيئين و أ م اسم في الاصطلاح ل ج م ل ة من ا ل أ ح ك ا م يشتمل على فروع ومسائل غالبا وقد يوجد فصل ولا يوجد فيه إ ل ا موضوع واحد مختصر وهذا كثير أن وأن أن منه يوجد الفصل ولا يوجد فيه إلا موضوع واحد كثير وأن يوجد الباب ولا يوجد فيه فصول تحته قليل وتقل منه أن يوجد الكتاب ولا يوجد فيه ولا موضوع واحد ولا فصول وتقل ولا الفصل إلا هذا الباب الكتاب تحته لا أ ب و ا ب ولا فصول ولا فروع ولا مسائل هذا أ ق ل ونادر جدا أ م ا الفصل لا يوجد ت ح ت ه إ ل ا موضوع واحد فهذا كثير ولو فتح واحد منكم أ ي واحد منكم كتاب ا ل ر و ض ة ل ل إ م ا م النووي او غير ا ل ر و ض ة من الكتب ا ل ك ث ي ر ة و إ ن م ا ذكرناه ل س ه ر ت ه لوجد مئات من المسائل يعنون لها الامام النووي بالفصل ولو عنون لها بالفرع لكانت س ا ئ غ ة ولو عنون لها ب م س أ ل ة لكانت فائغه ولكنه يعنون لها ب ي الفصل فيتبادر إ ل ى ذهن القارئ بناء على هذا التقسيم الذي نذكر ان الفصل يشتمل غالبا على فروع ومسائل يتبادر القارئ لدين في أول أمر أن الإمامة سوف الإمامة مجموعة يذكر و أ م ا في ا ل أ ص ل فهو اسم ل ج م ل ة من ا ل أ ح ك ا م يشتمل على مسائل غ ا د ب ا وقد يوجد ا ل فرع ولا يوجد تحته م س أ ل ة وهذا كثير وشائع وذائع ومنتشر وهذه الصلاحات نحتاج إ ل ي ه ا من أ ج ل التقسيم والترتيب ما فيها حكم شرعي وإنما من أجل التقسيم إذا أراد الإنسان أن يقصر وأن يؤلف فيجدر به أن يؤلف على هذا النحو أولا مجموعة إذا الإنسان من أن أن من التقسيم يجتمل أراد البحث هذا الكتاب الذي أجل الأبوال فيجدر يؤلف يؤلف على على يقصر يذكر به والفرع ب ا ا الواحد ن ق إلى من الفصول الفصول الواحد مجموعة من ي س ت ل عدد الفرور قد توجد فيه مسائل وقد لا توجد فيه مسائل وأما أولا كلمة المثلثة الطهارة قلنا كتابه الطهارة الطهارة أولا هي كلمة المثلثة. ومرادنا أن تقرأ أن بالحركات بالمثلثة هي الطهاره ة و ا ل ط ا ر ة و ا ل ط ه ا ر ة و ا ل م ث ل ف ا ت ك ث ي ر ة في ا ل ل غ ة تحدثنا عنها كثيرا وبعض ا ل م ث ل ف ا ت اللغويه يختلف معناها حركتها, وبعض اللغوية تختلف حركتها ولكن لا يختلف معناها مثل ز ر و ه وذروه وذروه ما يختلف المعنى مثل بصره والبصره والبصره ص ر ه المكان المعروف ما معناه يختلف معناها؟ وهناك مثلثات ل غ و ي ة يختلف معناها باختلاف النطق بها وقد ص ن ف فيها العلماء كتبا ن م س ت ق ل ة ونظمها كثير من العلماء الطهاره من هذا القبيل كلمه يختلف معناها باختلاف النطق بها ف اما هي ن ل ن و ع الطهاره ث المثلثات ا اللغوية يختلف معناها باختلاف ا ن من ن ي يختلف ل ق ب بال فهي ا ل ن ظ ا ف ة ا ل م ع ر و ف ة اما ل ل ت ت ي س ن ك ع ن ه ا وأما ل ط ه ا ر ة بكسر الطاء فهي اسم لما يضاف إ ل ى الماء من أ ج ل تعقيمه مثل الصدر أ و الكافور أ و غير ذلك من الامور التي تضاف إ ل ى الماء يقال لها طهاره ة وأما ا ل ط ا اسم للبقية المتبقية من الماء بعد استعماله في الطهارة ر ة للبقية فهو في من بعد إ ذ ا توضا ا ل إ ن س ا ن وبقي في إ ن ا ئ ه شيء من الماء هذه ا ل ب ق ي ة ا ل م ت ب ق ي ة ا ل ق ل ي ل ة تسمى ط ه ا ر على وزنه ق ص ا ص ة ف إ ذ ا اختلف معنى ا ل ك ل م ة باختلاف النطق بها والذي نريد أ ن نتكلم عنه ا ل آ ن هو ا ل ط ه ا ر ة بفتح الطاء وربما ا ا ل ط ه ة ف ر مر الكلام عنها في ثنايا مباحث الطهاره ة طهارة البقية المتبقية طائرة عندما على نتكلم الجنوب من الماء هل هي طائرة أم لا هذه طهارة فضل الماء الباقي هل طهارة هي هذه تسمى طهارة هذه طائرة الحائض أم هذه فضل تسمى سنتكلم غير إن شاء、الله. في وقتها. أما الطهاره م ا ا ة بالفتح ف ي يظهر يظهر مصدر طهرة يطهر أو طهرة او ا و ل في ت ح افضح ق ا ل طهرة و ي ق ا ل ط ه ر ة والفتح و افضح الضم من هي ر الطهارة ف ا ل ل ل غ ة هي ا ن ظ ا ف ة والخلوص من الادناس حسيه ام كانت معنويه مثل ا ل ع ي و ب ف ا ل ط ه ا ر ة تكون عن المعاني و تكون عن الاعياء ا و من حسية بل كانت أو معنوية شرعا ط ه ا ر ة الشرع في الاصطلاح تستعمل بمعاني متعدده ة من ذ إذا فإذا ه أنها فإنه له المعاني زوال المنع المترتد على الحدث والخبث إذا كان الإنسان متوضئا تستعمل على يصلي بمعنى أن يجوز أحدى منع من ا ل ص ل ا ة فهذا الحدث الذي حدثه ا ل إ ن س ا ن صار مانعا من ص ح ة ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا تطهر ا ل إ ن س ا ن م ر ة ث ا ن ي ة فقد رفع هذا الحدث الذي كان يمنعه من صحه ة الصلاة ا ل ط الصلاه ر ة ع م عملا هو أنها رفع الحدث الذي كان يمنعه من الحدث الذي أنها كان هو ح ة ا ص ل ة ولذلك و ع ر ف ا بأنها زوال المنع المترتب بمعنى تستعمل هذا الحدث, الحدث المانع من ا ل ص ل ا ة إ م ا أ ن يكون حدثا يستلزم الوضوء ولكنه إ م ما ا هجثاً أن يكون ي س ت ز م وضوءاً و ل لابد من إ ز ا ل ت ه حتى تصح ا ل ص ل ا ة كما لو كان على عضو انسان ن ج ا س ة ف إ ن هذه ا ل ن ج ا س ة ليست ن ا ق ض ة للوضوء كما يتوهم بعض الناس ما تقول إ ذ ا أ ص ا ب ت ا ل ن ج ا س ة يدها من ابنها ه ل ي ن ت ق ض وضوءها فاذا تلازم النجاسة الحدث بين وبين ه ه ة مانعة من صحة الصلاة ما وجدت لهذه المرأة ي و و ز للرجل الذي ج ي على جسده أو على ثوبه أو على المكان الذي يطلّي لا يجوز له جسده يجوز س يريد ثوبه فيه أو أو أن أن ي ح ب النجاسه في إ ذ ا النجاسة وجدت ف الثوب أ و البدن او المتى تمنع من ص ح ة ا ل ص ل ا ة ف ا ل ط ه ا ر ة اذا هي زواج المنع المترتب على الحدث او الخبث هذا معنى من معانيها ا الشرعية تطلق شرعا على شرعا ذ وتطلق على ا ل ف يفعله ع ل الذي الانسان من اجل من ان ي ر ف ع الحدف قام انسان لو ل ي ت و و ض ليغسل ج ه ه ويديه الى المرفقين وليمسح ر أ س ه وليغسل الزيله ع ل ي ن ماذا يقال عنه يقال انه تطهر اذا ا ل ط ه ا ر ة تطلق على دوار المنع على الحدث وتطلق المنع المترتف الفعل الذي يفعله الانسان على على يفعله لكي يزيل هذا الحدث هذا هذه من معانيها من وقد عرفها الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع بقوله ا ل ط ه ا ر ة هي رفع حدث او إ ز ا ل ه نجس او ما في معناهما معنى آ خ ر زاد في التعريف قال رفع حدث أ و ا ز ا ل ة نجس أ و ما في معناهما إ ي ش هو اللي في معناهما في عندنا بعض ا ل أ م و ر التي نعملها من ا ل ط ه ا ر ة لا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا مع أ ن ه ا ط ه ا ر ة باتفاق امه مثل ت ي م م إ ذ ا فقد ا ل إ ن س ا ن الماء ف إ ن ه يتيمم إ ل ا أ ن تيممه هذا لا يرفع حدثا و ي ب ي ح لك ا ل ص ل ا ة الحدث ما زال قائما ولذلك لو وجد الماء لوجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يتوضا ولو كان التيمم رافعا للحدث لما بطل ا ت ي م م ب ر ؤ ي ة الماء فالتيمم ليس رافعا للحدث ولا مزيدا للنجس لو كانت على ا ل إ ن س ا ن نجاته وتيمما التيمم ما نجاسته فلو ل يزيد أنه ن مع طهارة ق إ ن ا ل ط ه ا ر ة هي رفع الحدث أ و ا ز ا ل ة ا ل ن ج ا س لما اشتملت على التيمم هذا واحد شيء ثاني نخسان المسنونه يندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يغتسل يوم ا ل ج م ع ة يندب لو ان يغتسل ا ل ع ي د ي ن يندب لو ان يغتسل للوقوف ب ع ر ف ة للمبيت ب م ز د ل ف ة ل أ ي ا م من ا ل ث ل ا ث ة لدخول م ك ة و ا ل م د ي ن ة الاغتسالات المسنونة كثيرة هذه الاغتسالات في الاتفاق أ ي ض ا لا ترفع حدثا ولا نجساً مع أنها طهارة. ولذلك ا نجساً أنها تزيل مع طهارة و زاد م اداله ن و و ي ر ح م نجاه او حدث أ إزالة نجس أو ما في معناهما أ و على سورتهما المضمضة الاستنشاء الغفلة الثانية والثالثة الوضوء لا ترفع حدثاً ترفع في هذه و لا تزيل ن ج س ا و إ ن م ا هي أ م و ر م س ن و ن ة يندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يفعلها حينما يريد أ ن يتوضا و إ ل ا فالحدث يزول بالغسله ا ل أ و ل ى كما سنتكلم عنه إ ن شاء الله و ابتدا الفقهاء بكتاب ا ل ط ه ا ر ة و هو شيء يكاد يكون متفق ا عليه ما من كاتب في الفقه إلا ويقدم مباحث على غيرها من المباحث ثم بعد ذلك تقدمون مباحث كاتب الفقه إلا الطهارة غيرها العبادات غيرها ذلك بعد في على على ثم يقدمون المعاملات على الانتحار وما يتعلق بها و ي و ا خ ر و ن في ا ل ن ه ا ي ة مباحث القضاء والجهاد و ا ل س ي ا ب وغير ذلك قم قدم الأصحاب العبادات الاصحاب على المعاملات اهتماما من وقدم ر الدينية لأن الأطل في وجود الإنسان إنه وجد ليعبد الله تعالى وما لأن ليعبد ل وجود وجد في إنه خ ت الجن والإنس إلا ل ي ع ب و و ن ق د الفقهاء ا ل ص ل ا ة على غيرها من العبادات مثل ا ل ز ك ا ة والصيام والحج ل أ ن ا ل ص ل ا ة هي الركن ا ل أ ه م من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م و أ و ل ما ينظر فيه من عمل المرء ينظر ا ل ص ل ا ة وبين الكفر و ا ل إ س ل ا م ترك ا ل ص ل ا ة والموضوع في هذا واضح وبين وقدم الفقهاء مباعث ح الطهارة ل ى م ا ل ص ل لماذا ل ا قدموا مباحث ا ة ط ه ا ر ة على مباعث الصلاه ة مع أن ا ل ط ا والصلاة مقصودة. أركان الإسلام ر ة مقصودة ليست يقبل تصح مقصودة لأن أحدكم أحدث بدون طهارة إذا حتى يتوضع فاذا إ ذ مفتاح ف الصلاة الطهارة إ لم تكن ط ه ا ر ة ل ن تكون هناك ص ل ا ة ولذلك قدم العلماء مباحث ا ل ط ه ا ر ة على مباحث الصلاه ا العلماء مباحث المياه على بقية مباحث الطهارة مباحث الطهارة على كثير من الأبواب الفقهاء مباحث الطهارة مباحث ا ة بقية ثم كثير قدم من قدم م على على على ل تختبر ي قالوا لأمن الطهاره, ثم ذكروا التيمم. قالوا الطهارة اما أ ن تكون بالماء و إ م ا أ ن تكون بالتراب ولذلك قدموا م ب الماء ح ث ا ومباحث التيمم على غيرهم ا من المباحث وقدموا الماء على التراب ل أ ن الماء هو ا ل أ ص ل في ا ل ط ه ا ر ة قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا لنا ماء تجدوا أجاز أن نعدل إلى التيمم عندما ن إلى التيمم فاذا ق د ل م ا ء ف إ و ج د ن ا الماء فلا ل يجوز ن ا أم نعدل ع ن ه إ ل ى الانسان ت ي م م ف إ ذ ا ت ه ى إ ن من عبادته لا بد أ ن يبحث عن أ م و ر د ن ي ا ولذلك فن الفقهاء بمباحث المعاملات وقدموها على مباحث النكاح ل ش د ة الاحتياج إ ل ي ه ا وبعد ذلك إ ذ ا اقام ن أ عبادته واتجر ل وكان عنده ا ل ث ر و ة عند ذلك يبحث عن ا ل ز و ج ة وعن الاستقرار في ا ل أ س ر ة ولذلك قدم الفقهاء مباحث ا ا ل ن ك على مباحث القضاء وغيرها من المباحث ا ل أ خ ر ى قال ا ل إ م ا م النووي قال الله تعالى و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء طبورا افتتح الإمام النووي كتاب ا ل ط ه ا ر ة بهذه ا ل آ ي ة ولو أ ن ن ا ذهبنا لكثير من كتب ا ل ث ق ه ما نجدهم يفتتحون بهذه الاية. افتتح الإمام ا ل ن و ي كتاب الطهارة بهذه ا الشافع رحمه الايه ب الباب أو ا ل ل بما فيها من ا ل آ ث ا ر ف إ ن وجد آ ي ة ق ر آ ن ي ة قدم ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة و إ ن لم يجد آ ي ة ق ر آ ن ي ة قدم الحديث النبوي ة وبعد ذلك يتكلم على ما يتعلق بهذه ا ل آ ي ة أ و بهذا الحديث من ا ل أ ح ك ا م الشرعيه ة فإذا افتتح الإمام النووي كتاب ا ل ط ا ر ة ب ق ومن ل تعالى وَأَنْزَلْنَا ه ا ل س م طَهُورًا ت م ل ان يتبادر الله الى ذهن الواحد منا سؤال يقول لماذا افتتح بهذه ا ل آ ي ة و انزلنا من السماء ماء طهورا ولم يفتتح بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به مع أ ن هذه ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة أ و ض ح في ا ل د ل ا ل ة على المعنى الذي نريده من الايه الاولى لأننا قلنا ا ه ل أ ن ه ا و س ي ل ة التطفير وهذا يدل عليه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ل ي ط ف ر ك م به أ ك ث ر من دلايه ل ل ة ا آ ة الآية الأولى لأن الآية الأولى لأن ي ف الايه و ن ز ن من السماء ماء طهورة ما طهورة ف الاولى ي ط ف ف ر ك م به ل ي ة الثانية أصرح أ ق و ى في ا د ل ل ل ا ة ع المعنى الذي لماذا لم بالآية الثانية قال الجواب انتبوا لم ذلك على ذلك يا جماعة نريده يفتتح في يا نعم نذكر هذا لماذا م يمكن النووي يكون خطر ببعضه ه م نوقف المحتمل لا أن ي ك ن د خطر ببعضه هذا و ما ا ل آ ي ة ف ت ت ح ا ل ك ر ا بباله آ ي ة ل ه مثاس ا علاقة بالمعنى لكننا نذكر هذا حتى تتفتح حتى الأذهان عند يصير بين ومن المحتمل أ ن لا يكون قد طرا أ ه ذ ا ل م على ن ى ع ذهن ا ل نووي ولا على ذهن غيره أ ص ل ا لماذا اقتتع بهذه ا ل آ ي ة ولم يقتتع ب ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة قال ل أ ن هذه ا ل آ ي ة التي معنا ف ي ه ا د ل ا ل ة على معنيين لأننا الآن سنقول الماء الطاهر ينقسم إلى قسمين. في ماء ينقسم قسمين طاهر في و ماء ط ه ر بغيره ه مطهر ر م وهناك ا طاهر في ذاته ومطهر لغيره ما يطهر غيره هو ماء ولكنه ما يطهر غيره الايه آ ي ة ل افتتح ب الثانيه ا ل ا هذا المعنى الذي هذا المعنى قال العلماء في هذا نريده نستدل على كيف في أ م ا قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء ً هذه ا ل آ ي ة ذكرها الله تعالى في معرض الامتنان على عباده والله تعالى لا يمتن على عباده بنجس العين إ ذ ن الماء هذا طاهر لا شك فيه ثم قال الله تعالى طهورا وانزلنا من السماء ماء ً طهورا لو لم يقل كلمه طهور لاستفدنا أ ن الماء الذي ينزل من السماء طاهرا ف إ ن ه طاهر فلما قال الله تعالى طهورا فهمنا أ ن الماء يحتمل معنيين يحتمل أ ن يكون طاهرا في نفسه ليس مطهرا لغيره ويحتمل أ ن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره ما هو نوع الماء الذي نزل من السماء من السماء ماء الذي قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا هو نوع نزل أ ي طاهر في نفسه مطهر لغيره ل أ ن ا ل ط ه ا ر ة فهمناها من قوله تعالى و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء ف ك ل م ة ا ل طهور ة لا بد أ ن تفيد معنى آ خ ر غير معنى ا ل ط ه ا ر ة أ ل ا وهو معنى التطهير الذي لم نستفده من الشق ا ل أ و ل من ا ل آ ي ة لم ن س ت ف د ه من الموصوف وإنما استفدناه من استفدناه الوصف وأما قوله تعالى قوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به يفيدنا هذا المعنى أ ن الماء النازل من السماء يطهر ولكن لا يفيدنا أ ن الماء يكون على حالتين أ و يكون على وصفين ولذلك افتتح الإمام النووي رحمه الله الآية الآية تلك رحمه دون في هذه الآية دون تلك الآية. قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله يشترط لرفع الحدث و إ ز ا ل ة النجس ت ر برفع ط الحدث والنجة ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد فهو في اللغه الشيء الحالي ا له حدث وأما ف في هو امر ل ل ا ا ص ط ح هو اعتباري يقوم بالاعضاء يمنع من ص ح ة ا ل ص ل ا ة حيث لا مرخص حينما ي ت ق ل وضوء الانسان او يزول وضوءه بنوم او بول او غائط او غير ذلك من النواقض كان قبل هذا الحدث يجوز له ان يصلي بعد ان تطهر فلما احدث منع من ا ل ص ل ا ة وقال له الشرع لا يجوز لك ان تصلي حتى تزيل ان ل تزيل الحدث, حتى تزيل الحدث. حتى تتوضع وتزيل الحدث ح حتى حتى د ث تتوضع م ى ذلك أن ا ل ط ه ا ر ة تزيل شيئا قد وجد ب ا ل أ ع ض ا ء نحن لو نظرنا إ ل ى أ ع ض ا ئ ن ا لما ر أ ي ن ا شيئا ما نجد ب ا ل أ ع ض ا ء شيئا إ ن س ا ن ا خ ر جريحا من دبوره ماذا حدث ب أ ع ض ا ئ ء ما نرى شيئا على الاعضاء شيء م ا ذ ي ق الحدث ا ل هو أ م ر اعتباري يقوم ب أ ع ض ا ء ا ل إ ن س ا ن ليس أ م ر ا ماديا هذا الامر الاعتباري الذي يقوم ب أ ع ض ا ء الوضوء يمنع من ص ح ة ا ل ص ل ا ة حيث لا مرخص أ م ا إ ذ ا وجد المرخص الحالات ا ل ض ر و ر ي ة ا ل ش ا ذ ة ه ذ ا موضوع آ خ ر سنتكلم عنه في المباحث ا ل ق ا د م ة متى يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يصلي في ح ا ل ة الحدث هذا عنها حالات خاصة سنتكلم عنها في المستقبل في ف إ ذ ا الحدث ا أمر ع توضا ب ا ر أمر ي ليه م ع ن ي ماتجي ما حزي معنوي يقوم ما ما أمر ا هو هو أ ع ل ء يمنع من صحة الانسان ص ل ة مرخصة حيث لا ل فإذا ا إ توضأ زال هذا ا ل أ م ر الاعتباري الذي كان قائما ب أ ع ض ا ئ ه ولذلك لما كلمنا عن ا ل ط ه ا ر ة قلنا من معانيها زوال المنع المترتب على الحدث أ و ا ل ن ج ث هذا المنع هو الحدث الذي كان أ م ر اعتباري قائم بالاعضاء مانع من صحه ا ل ص ل ب ويطلق في نفس الوقت ك ل م ة حدث كما أ ن ه يطلق على الاسباب أ م ر ل يطلق على ل ا ا ا ع ت ب ر ي أ التي ينتهي بها الوضوء ولذلك نقول إ ذ ا خرج شيء من السبيلين أ ح د ث ا اطلقنا الحدث على السبب الذي به ينتهي الوضوء ف ا ل آ ن الحدث يطلق على شيئين يطلق على ا ل أ م ر الاعتباري القائم ب ا ل أ ع ض ا ء وفي نفس الوقت يطلق على السبب الذي انتهى به أو انتهى الطهاره و و و ض وهو انتهى ا ل يطلق على ا ل أ م ر الاعتباري القائم ب ا ل أ ع ض ا ء وفي نفس الوقت يطلق على السبب الذي أ د ى إ ل ى ه ذ ابطال الأمر ا ا ل ع ت ا ر أو أدى إلى إ ب الوضوء و إ ن ه ا ئ ه و أ م ا النجس ق النووي ا ل ا ش ت ر ط ل ر ف ع الحدث والنجس النجس بفتح النون والجيم مصدر بمعنى الشيء النجس وهو في ا ل ل غ ة ما يستقدر معناه في ا ل ل غ ة ا ي ء المستقذر يقال له نجس وفي الشرع ما هو النجس في ا ل ل غ ة ما يستقذر كل ما يستقذر يقال له نجس في الشرع قال لا ليس هكذا الشرع مستقدر مخصص س ت ق ر م مستقذر خاص يمنع من ص ح ة ا ل ص ل ا ة حيث لا مرخص ليس كل النجس يقال على كل اللغة يستقدر في مستقدر ما ك ل ما يستقذر يقال عنه نجس لكن في الشرع هل يقال لكل ما يستقذر نجس قال、لا. النجس في ا ل ص ل ا ح الشرع ي هو ما يمنع من ص ح ة ا ل ص ل ا ة حيث لا مرخص مثل البول م ث ل الغائط وسواء في ذلك أ ن و ا ع الانجاث ا ل ث ل ا ث ة نجس عندنا ث ل ا ث ة أ ن و ا ع في عندنا ن ج ا س ة م غ ل ظ ة مثل ن ج ا س ة الكلب والخنزير وما تولد منهما أ و من أ ح د ه م ا مع حيوان طائر وعندنا ن ج ا س ة م ت و س ط ة وهي سائر النجاسات ا ل م و ج و د ة من بول وغائط وغير ذلك وعندنا ن ج ا س ة م خ ف ف ة وهي ا ل ن ج ا س ة ا ل م ن ب ع ث ة من بول الصبي إ ذ ا ب ا ر الصبي على ثوبه وفي حجر إ ن س انسان الصبي ل ي ل ب ت الصبي قبل أ ن ي أ ك ل الطعام ب و ل ه يعتبر ن ج ا س ة م خ ف ف ة وتقصيره يكون بالنصح لا بالغسل على التفصيل الذي تنكره ذ عند الكلام على أ ن و ا ع ا ل ن ج ا س ة فالنجاسات ا ل ث ل ا ث ة ا ل م خ ف ف ة و ا ل م ت و س ط ة و المغلظه ذ ه اذا ل الثلاثة أ ن و ا ع إ قامت بالثوب أ و بالبدن أ و بالمكان تمنع ه من ص ح ة ا ل ص ل ا ة فيشترط لرفع الحدث عرفنا معنى الحدث الام آ ن و ل ن عرفنا ج س ع والنجس ليس كل مستقذر و إ ن م ا المستقذر الذي يمنع من ص ح ة ا ل ص ل ا ة يشترط لرفع الحدث و إ ز ا ل ة النجس ماء مطلق وهو ما يطلق عليه اسم ماء بلا قيد المياه عندنا في الشرع باتفاق الفقهاء ا ت ف ا ق علماء ل ا م ه بالاجماع ت ق س ماء ث ة أقسام طاهر في نفسه مطهر لغيره وماء طاهر في نفسه إ ل ا أ ن ه لا يطهر غيره وماء نجم ليس في التقسيم وانما متى يكون طهورا ومتى يكون طاهرا ومتى يكون نجسا فاذا كان الماء طاهرا في نفسه مطهرا لغيره فهذا يقال له ماء طهور ا في ف ن س هو مطهرا لغيره ا ا ذ كان طاهر ا في نفسه ليس مطهر ا لغيره مثلا ما يقال له الصلاح هذا أنطهر في عند ا ل ع ا م ة عندما يقولون كطاهر يظنون أ ن هذا يتوضا به ه غ ل ى يفهم العامه وهكذا يعلم معظم الامه اليوم ولكن في الاصطلاح الشرعي لا إذا قال المتفقه الفقيه هذا ما الوضوء الطاهر ليس لغيره الذي يتوضع به هو النوع نفهم في هو طاهر أنه به أو يجوز يعني مطفرا الطاهر المطهر نفسه نفسه لغيره ولكل ا م من اقسام ا النجس القصب الثالث ء الميأة هو و واحد من هذه الاقسام الثلاثه ضابط متى يكون الماء طهورا ومتى يكون طاهرا ومتى يكون نجسا وهل الطهور وهل الطهور وهل وهل ولكل واحد طاهر الطاهر الطاهر هذه ينقلب الى ينقلب الى ينقلب الى ينقلب النجس الى نعم. ولكل واحد من هذه الأسئلة نعم نجس نعم نجس نعم من ا ل ظ و ا ب ط لابد ان تتوفر حتى نستطيع ان نقول ان هذا الماء طهور او انه طاهر او انه نجس او انه قلب من طهور لطاهر او من طهور لنجس او من طاهر لنجس, لنجس او من نجس لطاهر او من نجس الى طهور او من طاهر ي ن الى طهور هناك ضوابط لابد من معرفتها اول ضابط هو ضابط الماء الطهور ما هو الماء الطهور قال الامام النووي يشترط لرفع الحدث والنجس يعني النجس إزالة ماء طهور ماء مطلق وهو ما يطلق عليه اسم ماء بلا قيد الماء الطهور الذي تحدثت عنه وقلت إ ن ه طاهر في نفسه م ط ه ر لغيره و ه و انزلنا ل دلت عليه الآية ل ذ ي ا آ ق ر ي ة و أ ن من السماء ماء طهورا فهو عنه يقول وضابطه الذي الفقهاء الماء المطلق إ ي ش ضابطه م فسنعرف أ ن هذا الماء طهور أ و ليس بطوقات قال ا ل ف ق ه ا إ ذ ا سميته ماء اذا نظرت إ ل ي ه هكذا وقلت هذا ماء دون أ ن تقيده ب أ ي قيد بدون قيد قال هو هذا الماء الطهور يسميه ماء في العرف الشرعي ينظر إ ن يقول هذا ماء قال هذا هو الماء الطهور أ م ا إ ذ ا قيدته ب ق ي د ب أ ن أ ض ف ت ه أ و وصفته كان قلت هذا ماء الورد ي ا ل آ ن صار مقيدا بقيد ما ات اسم ماء مطلق ما اطلقت ك ل م ة الماء من القيود وضعت لها قيد قلت هذا ماء الورده هذا ماء الليمون هذا ماء البطيخ هذا ماء الزهر هذه كلها مياه ولكنها ليست م ط ل ق ة م ق ي د ة بقيد خ ل ب عنها اطلاق أ و كقول الله تعالى من ماء دافق هذه ا ل ص ف ة أ خ ر ج ت الماء عن المعنى الذي يتبادل إ ل ى ذ ه ن من ك ل م ة الماء ما هي إ ض ا ف ة و إ ن م ا هي ص ف ة فالماء يكون طهورا إ ذ ا كان مطلقا من القيود بحيث لو ونظر إليه قال هذا ما. هذا يجد به بالأعضاء الحدث المحتمل الرائي إليه يجد يرفع الذي يقوم ويزيل يقول الثوم لو قال الوضوء النجس الجسم المكان قائل ونظر وعن وعن رآه هذا هذا ما عن من أن هل يجوز الوضوء بماء البحر نقول ل هناك م يجوز ل البحري ،قال قال و و ء بماء طيب مقيد إذا ، ل ,ماكلت البحري ي هل ج ونحن شرطنا في الماء حتى يكون طهورا حتى يرفع الحدث ويزيل النجسه ان يكون خاليا من القيود ماء البحر حينما يكون في البحر ي س ماء ى م بحر لكنه قبل ان ينزل في البحر ح ي ن ماذا كانت النهر ا م كان يسمى ماء النهر فاذا ك ل م ة النهر التي قيدنا بها الماء حينما كان يمر في هذا المجرى انفكت عن الماء واخذت اسما اخر حينما حلت في مكان اخر النهر ليس اسما للماء و إ ن م ا اسم للمكان الذي يجري به الماء وماء ا ل النهر حينما ن أ خ ذ ه إ ل ى بيوتنا في ا ل آ ب ا ر نحفر أ ن ف ا ق ا ً بمكان منخفض عند النهر ولكن بالمياه إ ل ى بيوتنا تنزل المياه من الأنهار إلى الآبار. عندما نسأل عن لنا عنه النهر المياه إلى الآبار الماء في البئر يقال لنا هذا ما البئر هذا ماء اسم في ذهب الذي كان ملازما ل و قبل أ ن ينزل في البئر وصار اسمه ا ل آ ن ماء البئر إ ذ ا ك ل م ة ماء البحر أ و ماء النهر ك ل م ة البحر و ك ل م ة النهر و ك ل م ة البئر هذه الكلمات صحيح قيدت الماء ولكن هذا القيد ليس قيدا منفكرا و إ ن م ا لبيان ا ل ح ا ل ة الراهنه التي أ ص ب ح فيها الماء ا ل آ ن كما لو أننا جئنا بماء ا ل ح ن ف ي ه ماء الحنفيه ة ض ع في الإبريق كلاهما الابن... الابو... بمعنى واحد ولكنه بيان هذا قيد لبيان واقع وليس من أ ج ل إ ض ا ف ة ص ف ة ج د ي د ة للماء ماء ا ل ح ن ف ي ه عندما يصير في ا ل إ ب ر ي ق يسمى ماء ا ل إ ب ر ي ق ف إ ذ ا وضع ب ا ل ك أ س يسمى بماء ا ل ك أ س هذه قيود ا ل القيود هذه كلا قيد. فكل قيد يكون ملازما للماء لأنه حل حل الذي القيد اللازم ماء الليمون م ما مكان ما ف في ك يكون إناء هذا تضر يضر قيد قيد في يضر أو هو هذه ماء لو وضعته ن الليمون ا الحلفية ماء ه له في يокоل ولو و ض ع في ا ل ب ر ي ق ئ ه ماء ا ل ل ي م و ن و لو وضعته في الكلس ب ر ماء الورد أنك وضعته الكاف ماء、ورد. الناس يضعون في الطعام ماء الورد او ل المرأة ي ماذا ض ع ع ت في ا ا ل ط ماء م تقول وضعته م ا تقول وضعته م الزهر ء ا و أو ر د ماء ا ل حتى تبين المعنى الذي تريد قيد في الماء بقيد لازم حتى بعد ا ل ط ب خ مازال الاسم ملازما لو هذا قيد اسمه قيد لازم فالقيد عندنا ق ي د ا قيد لازم و قيد منفذ الذي يضر في ا ل ط ه و ر ي ة هو القيد اللازم و أ م ا القيد المنفذ فلا ضرر فيه فيشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق مطلق عن ايش مطلق عن القيود مطلق أ ي القيود التي يراد الاطلاق عنها القيود ا ل ل ا ز م ة يشترط لرفع الحدث و إ ز ا ل ة النجس ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد أي ب لازم قيد ل ا و أ م ا القيد المنفك ه ذ ا لا يضر في الماء أبدا ويدخل في التعريف هو الماء المطلق وما يقع عليه اسم ماء بلا قيد لازم يشبعه قولنا ما نزل من السماء او نبع من الارض على ارض الخلقه هذا يقال ا ل كل ماء ن ز م ن ا ل ق ما نزل من السماء يشمل ث ل ا ث ة انواع ماء المطر وماء الثلج وماء ا ل ب ر د وماء نبعه من الأرض يسمل أربعة انواع اربعة يسمل م الارض البحر وماء النهر وماء ا ل ب ر وماء العين هذه المياه ا ل أ ر ب ع ة هي التي تنبع من ا ل أ ر ض أ م ا مياه السماء فقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا على نحو ما ذكرناه قبل قليل وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و أ م ا الثلج والبرد فهما ماءان قد اجتمعا ببرود طبقات الجو العليا أ و الدنيا صار ثلجا أ و صار بردا بين ا ل م ع ن ا الماء الثلج مترفف في و النبي ب ر د و ا ل عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان من دعائه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب ا ل أ ب ي ض من الدنب اللهم ا ص ن ي بالماء و الثلج و البلد ر د نستانس بهذا ح ي يدي ث الثلج الثلج على معنى والبرد وإلا فهما لأن طهور طاهراني فهما ماء ولكن ن من ا السماء ماء طهورا وينزل ل ي ع م احاله ط م و ل كونه ن بحالة ك ثلجا أ و ب ر د ا ما نستطيع أ ن ن ت و ض أ منه ل أ ن الوضوء هو السيلان فما لم يشتر الماء ما يصير به وضوء و أ ج ر ا ه ا على ي د ي دون ان يكون لها جريان م ا يتوضا منها إ ل ا إ ذ ا صار لها ذ و ب من الماء يجري على العدوى سنتكلم عنه ت ج ا ء الله في مباحث الوضوء البحر, الله الله البحر فقال صلى الله صلى عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل م يعني ت ة الطهور ماءه ي انه طاهر ومطهر واما بالنسبه للبئر فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعه وهي بئر تلقى في ه الحيض و ا ل ن ت ن و ا ل ح م و الكلاب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء له رسول صلى عليه وسلم طهور لا ينجسه شيء ولما البئر نهى بين عن ي ه السرف فقالوا يا رسول الله افي الوضوء سرف فقال نعم ولو كنت على كنت نهر إذا الإنسان كان أمام الإنسان نهر يجري ومن ت و ض ه ويسرق ق المياه بأنه أسرف أن الإنسان الكراهة في وقد وقع في يجوز توضع فإذا ن النهر ماء ولولا هذا ح د ث أ ي ض فإن ن ماء ا ل ر و م التي ا ب ئ ئ ر وماء م العين يعني ا بالمئة لا ن ب فرق ن ومن ه م م ا ا ل يقال ا التي ه ي إ ن ه ا مياه مطلقه ة أو من ا ل ط و ر بخار الماء إ ذ ا تكثف بخار الماء الطهور إ ذ ا تكثف فانه يبقى على طهوريته والدليل ا الطهور ل فرفع ا ل أ و ل عندنا هو ا ل إ ج م ا ع نقل ا ل إ م ا م بن المنذر ا ا ل إ ج م على ع ا س ت ر ا ط الماء الطهور لرفع الحدث و رفع ا ل وازاله النجف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 لما جاز لنا ان نعدل إ ل ى التيمم م الا يجوز ن أن عند د ل إلى التيمم إلا ع فقد الماء ولذلك أ ج م ع الفقهاء على أ ن ه ي ش ت غ ط لرفع الحدث و إ ز ا ل ة النجس الماء فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم ولكن الله تعالى قال لنا إ ذ ا ما وجدتم ماء تيمموا ولا و ا س ط ة بين الاثنين ولذلك أ و ج ب و ا الماء المطلق لرفع الحدث و إ ز ا ل ة النجف إ ج م ا ع الفقهاء منصب على الماء أنه وأما أو النجس كونه يشترط في غير رفع مطلق مطلق الحدث وإزالة النجس. وأما كونه مطلق أو غير مطلق هل ي خ ت ر ط برفع الحدث و إ ز ا ل ة ا ل ن ج س أ ن يكون الماء طهورا ومتى يكون طهورا و ك ي ف ي ة التطرف هذه وقع فيها خلافهم بين ا ل ف ق ه ا ء ولكن الاجماع قد انصب على أ ن الماء شرط في رفع الحدث و ازاله الندب فلم تجدوا ماء فتيمموا والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما بال ا ل أ ع ر ا ب ي في المسجد في قسط م ع ر و ف ة قال ل أ ص ح ا ب ه بعد أ ن بال ا ل أ ع ر ا ب صبوا عليه ذنوبا من ماء فاستدل بعض أ ص ح ا ب ن ا على أ ن غير الماء لا يطهر ل أ ن مفهوم المخالفه من ذ ان الحديث أ غير الماء لا يطهر قال ص ب عليه ذنوبا من ماء هكذا استدل بعض أ ص ح ا ب ن ا على اشتراط الماء في ر ف ع الحدث و إ ز ا ل ة النجس نحن بعد أن أثبتنا نحن أن ج بعد و ه ا ل د ل ل الآية ا ة في و أ ن ه ا ت د ل على الماء الإجماع اشتراط وذكرنا لم نعد ب ح ا ج ة ل ا س ت د ل ا ل بهذا الحديث ولكن أ ص ح ا بعضهم ن ولكن ا استدلوا به ب ا ل آ خ ر أ ب ى الاستدلال بهذا الحديث ل أ ن ه لا دلاله فيه وهو ما س أ ت ك ل م عنه إ ن شاء الله في ا ل د ر س القادم نذكر نذكر وجهة الفريق بأنه لا دلالة وعندما نقول إن هذا رد الفريق الآخر ما قالوا لا دلالة الحديث عليه وجه به لا دلاله فيه على اشتراط الماء في رفع الحدث و إ ز ا ل ة النجف ليس م ع ن ا هذا أ ن ه يجوز التقصير بغير الماء لا نحن اتفقنا على أنه لا طهارة بغير الماء. والآية الصريحة ولكننا نريد أن نتكلم يعني يستدلون ولكن لأن الصريحة الحديث الأحاديث الحكم الحديث الحديث لا طهارة الماء بالإجماع والآية هذا لا الفقهاء المسئلة يا استدل هذا هذا لا فيه على على بعض ببعض هل يدل يدل مسلمة مسلمة دلالة أو أخي بغير بغير على المعنى لبعض يتبادل ربما الأذهان أننا حينما ق ولكن أن أنه نقول الاستدلال بهذا الحديث صحيحا الماء لا الماء لا ما هذا الماء السر والتليل وعليه ثابت بالآية وبالإجماع ليس وعليه ل يسترط يوجد يطهر شيء غير و آخر هذا الحديث لا دلاله فيه على ما سنتكلم به إ ن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم